اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درس اليوم هو الدرس الرابع والعشرون من سلسلة شرح نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن في كتاب الزكاة وقد انتهينا من ذكر. تفصيل زكاة الإبل ونشرع اليوم في شرح زكاة البقر وزكاة الغنم وبذلك ننتهي من زكاة الأنعام عموما نظم الناظم زكاة البقر وزكاة الغنم في أبيات أربعة وهي قوله رحمه الله عجل تبيع في ثلاثين بقر مسنة في أربعين تستطر وهكذا مرتفعت ثم الغنم شات لأربعين مع أخرى تضم في واحد عشرين يتلو ومئة في واحد عشرين يتلو ومئة ومع ثمانين ثلاث مجزئة وأربعا خذ من مئين شاتا أو شات شات لكل بيئة إن ترفع أو إن ترفع يعني الضبط يجوز ترفع ويجوز ترفع إن ترفع أي إن يزد فيها وإن ترفع, إن ترفع أنت في خسابك نقول إذا شات لكل مئة إن ترفع جي. أما زكاة البقر فقد نظمها في بيت وشيء من صبر البيت الذي بعده فقال عجل تبيع في ثلاثين بقر مسنة في أربعين تستطر وهكذا ما ارتفعت فأخبر في هذا البيت بأن نصاب زكاة البقر هو ثلاثون فإذا كان عندك من البقر ما هو أقل من ثلاثين فما عليك شيء من الزكاة وإذا بلغ عدد البقر ثلاثين فعليك حينئذ عجل تبيع والتبيع فيما ذكر الشراح هو الذي استوفى سنتين ودخل في الثالثة هذا التبيع وأما المسنة والتي سيأتي ذكرها المسنة هي التي أوفت ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة إذن تعطي في ثلاثين من البقر عجلا تبيعا واحدا ولا تزال تعطي هذا العجل التبيعة إلى أن تصل إلى تسع وثلاثين ونحن قد ذكرنا أن الوقص لا يزكى وسيأتي أيضا في النظم فإذا من ثلاثين إلى تسع وثلاثين عجل, عجل تبيع فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة وقد شرحنا معنى البقرة المسنة وهذا معنى قوله مسنة في أربعين تستفر تستفر أي تكتب نعم ثم هذا الحكم يبقى مستمرا فيما زاد على الأربعين وهذا معنى قوله وهكذا مرتفعت الضمير عائد على البقرة هكذا استمر في هذه القاعدة ما عندك اعداد هذه البقر فتعطي في كل ثلاثين من البقر تبيعا وفي كل اربعين مسنة وبيان ذلك في الاعداد الاولى انك تعطي في الاربعين مسنة قلنا ولا تزال مستمرا على هذه المسنة إلى تسع وخمسين إلى تسع وخمسين فإذا وصلت ستين فحينئذ ستون هذه يمكن قسمتها على ثلاثين ستون هي ثلاثون في اثنين فإذا تعطيت بيعيني لكل ثلاثين تبيع وتستمر هكذا من ستين إلى أن تصل إلى يعني من ستين إلى تسعين وستين وفي سبعين الآن سبعون يمكن قسمتها إلى ثلاثين وأربعين لأن السبعين هي ثلاثون مضافة إلى أربعين فتعطي في السبعين في السبعين تبيعا عن الثلاثين ومسنة عن الأربعين وتستمر بإعطاء التبيع والمسنة من السبعين إلى تسعة وسبعين ثم في السمانين تعطي كم تعطي مسنتين عن كل أربعين مسنة واحدة فهاتان مسنتان في الثمانين وتستمر هكذا إلى تسعين وثمانين ثم في التسعين كم تعطي تعطي ها ثلاثا تعطي ثلاثة تبيعات تبيع عن كل كم عن كل ثلاثين وهكذا في مئة كم تعطي مثلا في مئة تعطي تبيعين ها ومسنة تبيعان عن الستين ومسنة عن الارضعين وهكذا فيما يزيد الى ما لا نهاية من الاعداد وقد يقع في بعض الاعداد هذا يعرفها من له شيء من الدربة بعلم الحساب هنالك بعض الاعداد يتساوى فيها اخراج الال الزكاة من التبع ومن المسن، وذلك في الأعداد التي تنقسم على الثلاثين وعلى الأربعين لعن، ومائة وعشرين، فإنه يصح لك أن تقول مائة وعشرون هي ثلاثون في أربعة، وحين إذن تخرج أربعة قديعات. ولكن يصح أيضا أن تقول إن مئة وعشرين هي أربعون في ثلاثة وحينئذ تخرج ثلاثة مسنات فإذن في هذه الأعداد التي يعني لا لا يكون الحساب لا يعطيك الحساب شيئا واحدا وإنما يعطيك خيارين حينئذين يكون الخيار في الأخذ من أو من التبيعات أو من المسنات يكون الخيار للساعي الذي يخرج لجمع الزكوات وهذا كما قد رأيناه آنفا في الإبل فإن بعض أعداد الإبل يصح فيها أيضا الإخراج من أنواع مختلفة كما في عدد المئتين في عدد المئتين من الإبل مثلا فإن فإن يصح قسمتها على الأربعين كما يصح قسمتها على الخمسين إما أن تقول هي أربعون في خمسة وإما أن تقول هي خمسون في أربعة فاا يكون عندك مجال مجال الخيار في تطبيق قاعدة في كل خمسين كمالا حقة وكل أربعين بنت للبوم إذا هذا هو ملخص زكاة الإبل و هو شيء سهل ميسر هذا معنى قول عجل تبيع في ثلاثين بقر كان ينبغي أن يقول في ثلاثين بقرا ويكون لفظ بقرا تمييزا منصوبا لكنه حذف تنوينه في الوقف لا يقال هذا ضرورة ولكن يقال هذا على لغة بعض العرب وهي لغة مشهورة تسمى لغة ربيعة وهي أنهم يقفون على المنصوب كما يقفون على المرفوع والمجرور. فنحن حين نقف على في اللغة المشهورة عندنا حين نقف على المرفوع والمجرور نحلف التنوين ولكن حين نقف على المنصوب نقلب التنوين ألفاً لكن في لغة ربيعة يسوون بين المنصوب وبين المرفوع والمجرور سيقفون في جميعها بحذى التنوين. انتهينا من زكاة الابي ثم انتقل إلى زكاة الغنم، فقال: ثم الغنم. شات لأربعين. إذن أخبر في هذه الكلمات بأن نصاب زكاة الغنم أربعون فلا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين فإن فيها شاتا جذعة فإن فيها شاتا جذعة هذا معنى قول ثم الغنم شات لأربعين أي في أربعين ويستمر على إعطاء شات واحدة فيما زاد على الأربعين إلى أن يصل إلى مئة وعشرين ففي الأربعين والخمسين والستبتين والسبعين والمئة والمئة والعشرين في كل ذلك الواجب شات واحدة إلى أن تصل غنمه إلى مئة وواحد وعشرين فإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين شاتا فالواجب إخراجه حينئذ هو شاتان اثنتان وهذا معنى قوله مع أخرى تضم في واحد عشرين يكل ومئة. تنبه لهذا التركيب. يقول وهذا كله من طريقة النظم في شدة الاختصار. لو أنه لم يريد الاختصار لأطال في هذا النظم. فجاء فجاء النظم في مقدار يعني او ضعف من هذا العدد. لكنه لأجل رغبته الشديدة في الاختصار يضطر في بعض الأحيان إلى أن يأتي بالكلام معقبا يعني فيه تعقيد وفيه ضرائر شعرية وفيه يعني ضمائر يحتاج إلى النظر في أي ش... على أي شيء ترجع إلى غير ذلك. فتأمن هنا ثم الغلم شات لأربعين لما ذكر لفظة شات استغل ذكر هذا اللفظ فزاد إليها أختها بقوله مع أخرى تضم أي هذه الشات تضم إليها أخرى وتزاد عليها أخرى فتصبح كم؟ شاتين متى؟ متى يجب إخراج الشاتين؟ قال في واحد عشرين يتلو ومئة بعبارة أخرى في مئة وواحد وعشرين في واحد يتلو هذا الواحد ماذا يتلو؟ يتلو عشرين ومئة هذا هو ترتيب الكلام في واحد يتلو أن يتبع عشرين ومئة لكنه قال لأجل النظم قال في واحد عشرين يعني من صفة هذا الواحد ومن نعت هذا الواحد أنه ماذا؟ أنه عشرين يتلو ومئة عبارة أخرى في مئة وواحد وعشرين إذن يخرج شاتين ويستمر على إخراج شاتين في كل ما زاد على مائة وواحد وعشرين إذن في مئة وثلاثين يخرج شاتين في مائة واربعين يخرج شاتين وهكذا إلى مائة وثمانين ومائة وتسعين بل إلى مائتين ففي مائتين يخرج شاتين لكن في مائتين وواحدة يخرج ثلاثة شياه وهذا معنى قوله ومع ثمانين ثلاث مجزأة. طيب مع ثمانين أي شيء هذا الذي يضاف إلى ثمانين هو العدد المذكور قبل. ومال العدد الذي ذكر من قبل هو مئة وواحد وعشرون. فإذا هذا العدد الذي هو مئة وواحد وعشرون مع ثمانين أي إذا أضيف إليه ثمانون. كم يكون العدد؟ يكون مئتان وواحد إذن في مئتين وواحد ما الحكم الشرعي؟ قال ثلاث مجزئة أي ثلاث شياه تجزئك عن مئتين وواحد مفهوم؟ طيب هذا هو الواجب إذن ويستمر على إعطائي ثلاث شياه في كل ما زاد على مئتين وواحد في مئتين وعشرين مئتين وأربعين في ثلاث في ثلاث مئة وأربعين في ثلاث مئة وتسعين في ثلاث مئة وتسعة وتسعين يعطي ثلاث شياه فإذا بلغت الغنم أربعمئة وجب فيها أربع شياه. وهذا معنى قوله وأربعا خذ أي خذ أربعا أربعا هذا مفعول به مقدم لخذ وأربعا خذ من مئين أربع أي من أربع مئة مئين جمع مئة ففي أربع مئة خذ أربع شيا طيب الآن هذا آخر شيء مذكور وبعد ذلك يصبح عندنا قاعدة مضطردة ما هذه القاعدة المضطردة هي أنت لا تعتبر إلا المئين يعني المئات لا يبقى نظر في العشرة فتعتبر المئات بمعنى في أربع قلنا تعطي أربعا فاستمر على ذلك إلى أن تصل خمسمائة تعطي فيها خمس شية وهكذا إلى ستمائة تعطي فيها ستة شية إلى سبعمائة سبع شية في ثمانمائة ثمان شية وهكذا فالقاعدة هي التي ذكرها في هذا الشرط بقوله شاة لكل مئة إذن القاعدة أنك في كل ما زاد على يعني في الأربعين أو وما زاد عليها القاعدة أنك تعطي شاة عن كل مئة من الغنم شاة لكل مئة إنترفع أي إن تزيد فيها إلى ما لا نهاية جيد هذا إذن هو شرح كلام الناظم رحمه الله تعالى في وصف زكاة الغنم والمتعين أنك أن السائية يتحر في زكاة الغنم أو في زكاة الأنعام كلها على وجه العموم أنه يأخذ الوسط عملا بالقاعدة التي رويت حديثا لا ضرر ولا ضرر فلا يأخذ أفضل الأنعام فيجفف برب بربها برب الأنعام بصاحب الأنعام ولا يأخذ الرديء منها فيجفف بحق الفقراء وإنما يأخذ الوسط فمن الأشياء التي من الأنواع التي لا ينبغي أخذها لأنها من خيار الأموال الفحل المعدل الضراب قاعدة عندهم أنهم يجعلون فحلا هو الذي يعد للضراب بمعنى هو الذي يعد لتلقيح أو لإلقاح الإناث من الأنعام فأخذوا مثل هذا السحل فيه إضرار بصاحب الأنعام وأيضا من الـ الـ الـ الأنعام أو من أنواع الأنعام التي لا تؤخذ الغنم أو الأدعام المريضة أو التي او التي بها عيب أو العجفاء أو نحو ذلك. فإذا استاعي ينظر هي أخذ أوسطا ما يجده عند صاحبي هذه الأنعام. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فيها بعض المسائل الفقهية المتعلقة بزكاة الأنعام. فقال وحول الارباح ونسل كالأصول والطار لا عما يزكى أن يحول في هذه المسألة في في عفوا في هذا البيت مسائل ثلاثة جمعها في هذا البيت أول حول الربح ثانياً حول النسل نسل الأنعام أو نتاجها وثالثاً المال الطارئ هذه ثلاث ثلاثة مسائل ذكرها في هذا البيت المثألة الأولى الربح والربح ما هو الربح هو ما زاد على ثماني الشراء في التجارة هذا الربح يقول الناظم إن حوله كالأصول العبارة الفقهية حول الربح هو حول رأس المال الذي هو أصله لأن رأس المال هو أصل لهذا الربح وهذا الربح فرع بالنسبة لي رأس المال. فالقاعدة ما هي؟ هي أن حول الربح هو نفس حول أصله الذي هو رأس المال. سواء أكان رأس المال نصابا أو لا. وسيأتي يعني بالتمثيل يظهر <تصفيق> هذا المعنى. مثال ذلك. المثال الأول. شخص عنده عشرون ديناراً هذه بلغة النصاب إذا رأس ماله بلغ النصاب استمرت عنده هذه العشرون مثلا آه إلى آه مثلا أحد عشر شهرا استمرت معه أحد عشر شهرا في الشهر الحادي عشر اشترى بها وذا. اشترى بعض البضائع او السلع تباعها باعها بعد مرور شهر مثلا لنقول بثلاثين دينارا طيب الان كم عنده في بعد مرور سنة بعد مرور اثني عشر شهرا عنده كم ثلاثون دينارا جيد لكن في هذه الثلاثين هنالك أصل هو العشرون هو رأس ماله الأصلي وهنالك الربح <تصفيق> الذي حصل عليه من المتاجرة خلال الحول وهو عشرة فالقاعدة إذا طبقنا هذه القاعدة نقول إن حول طيب حول العشرين هذه واضح إذا تنتهي في اثنين شهرا لكن حول الربح إذا طبقنا القاعدة نقول حول الربح الذي هو عاشرة هو حول أصله الذي هو عشرون وعليه في تمام اثني عشر شهرا يزكي عن الثلاثين كلها ولا يقول الأصل أذكي عن الأصل فقط لأن الذي بقي عندي حولا كاملا هو الأصل بل يقال له تذكي عن الأصل هذا لا إشكل فيه وتذكي عن الربح أيضا وإن لم يمر على خصوص هذا الربح حول كامل لما لأن حول هذا الربح هو حول أصله لما قالوا لأن هذا الربح يقدر كامنا في أصله منذ بداية السنة منذ بداية الحول كأنه كان مستترا أو كامنا في رأس المال مفهوم؟ فا يعني حوله كحولي ال الأصل مفهوم؟ ولا شك أن هذا يعني هي في خلاف على كل حال لكن هذا أحظى للفقراء وفي هذا الزمان الذي صار الناس يظنون فيه بالدينار والدرهم ولا يكاد الواحد منهم يخرج زكاة ماله إلا باللتي يعني صار البخل فاشيا بين الناس وانتشر الفقر وانتشر التفاوت بين الفقراء والأغنياء لا شك أن مثل هذه الأقوال يعني التي هي أحضى للفقراء ينبغي تشهيرها والعمل بها هذا دون إجحاف بأصحاب رؤوس الأموال بطبيعة الحال <تصفيق> إذا هذا هو المثال الذي أردنا ذكره نحن قلنا سواء أكان رأس المال بالغ النصاب أو لم يكن المثال الذي ذكرناه هو مثال على مال بالغ النصاب في الأصل مثال آخر لنفرض أن رجلا عنده خمسة عشر دينارا هذا مال لم يبلغ النصاب <تصفيق> فاستمرت عنده هذه الخمسة عشر دينارا عشرة أشهر مثلا في تمام العشرة أشهر اشترى بها سلعة و باعها بعد شهرين يعني في تمام 12 شهرا لكنه باعها بكم باعها بعشرين مثلا إذا كم صار عنده في تمام 12 شهرا صار عنده <تصفيق> صار عنده وعشرون مضاعفة لخمسة عشر إذا صار عنده خمس وثلاثون. قالوا يزكيها أيضا قالوا يزكيها أيضاً لأجل نفسي القاعدة التي ذكرنا من أن حول الربح حول هو حول الأصل. نعم. هذا معنى قوله وحول الأرباح. الأصول. المسألة الثانية <تصفيق> هي النسل <تصفيق> قال وحولوا الأرباح ونسل كالأصول يعني لفظ الأصول كالأصول هذا الجار والمجرور هذا يرجع إلى الأرباح ويرجع إلى النسل انتهينا من الأرباح ننتقل إلى النسل النسل ما هو نسل الأنعام أي نتاجها يعني ما تلده هذه الأنعام <تصفيق> فإذا يقول إن حول الأولاد حول أمهاتها ونفس الشيء سواء أكانت الأمهات قد بلغت النصابة أو كانت أقل من النصاب نعطي مثالا ونحن في هذه الأمثلة نعتمد على التمثيل الذي يذكره الشارح ميارة رحمه الله تبارك وتعالى لنفرض أن عندنا ثمانين من الغنم شخص عنده ثمانون ثمانون هذه تتجاوز النصاب أم لا تتجاوز النصاب لما اقترب الحول توالدت هذه الغنم الثمانون فصار عنده مئة وواحد وعشرون من الغنم الواجب كم هو؟ الواجب شاتان أنا ذكرنا أن الواجب في ثمانين إنما هو شات واحدة لكن الواجب في مائة وواحد وعشرين هو شاتان فهو يقول إن حول النسل كحول الأصول هو حول الأصول فلا يقال هذه الغنم يعني التي توالدت التي زيدت 41 هذه لم يبقى لم تمر في ملك صاحبها لم يمر عليها في ملك صاحبها حول كامل يعني لأنها الغنم إنما توالدت قبيل الحول مثلا في عشرة أشهر أو نحو ذلك لا يقال ذلك لما لأن القاعدة هي هذه أن حول النسل هو حول الأصول عليه فإنه تجب فيها شاتان لا شات واحد لأن مجموعة الغنم ينظر فيه إلى الأصول والأصول قد أكملت حولا كاملا شيء والمثال الثاني هو من كان عنده ثلاثون مثلا من الغنم وثلاثون هذه أقل من النصاب فلما مر عليها مثلا عشرة أشهر توالدت فصارت أربعين يعني صارت نصابا هل تجب فيها الزكاة نعم عملا بالقاعدة تجب فيها الزكاة وهي شاة واحدة لو لم نعمل القاعدة لقلنا ثلاثون بقيت عنده عاما كاملا لكن هذه العشرة الزائدة لم تبقى عنده عاما وهي في ملكه فإذا نخرج بأنه لا زكاة عليه لكن عمل العمل بالقاعدة بنا إلى أن نقول من كان عنده ثلاثون فتوالدت قرب الحول حتى صارت أربعين تجب فيها شاة واحدة ولعل الدليل في ذلك على هذه القاعدة أن السعاتة الذين كانوا يخرجون في عصر النبوة وفي عصر الخلفاء الراشدين كانوا يعدون السخال يعني الصغار الصغار الغنب يعدونها مع أمهاتها فقد ورد في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث شفيان بن عبد الله مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا بالسخالي ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر رضي الله عنه وذكر له ذلك قال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخضة ولا فحل الغنم وتأخذ الجزعة والثنية وجه الشاهد أن عمر أقر على العد على عد هذه السخالة هذه الغنم الصغيرة على عدها في الصدقة ولكن لا تأخذ منها لأن القائلة التي ذكرها من قبل أنك لا تأخذ الصغير ولا تأخذ الفحل الغنم المعدل الضراب ولا ولا إلى غير ذلك من الأمثلة ومن الأشياء التي ذكرها عمر رضي الله عنه وعمر يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتادوا باللذيل من بعدي أبي بكر وعمر واتدل بعض العلماء أيضا على هذا المعنى بالحديث المشهور حديث أبي بكر رضي الله عنه حين قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال بعض العلماء يستدل بهذا لأن العناق الأنثى من ولدي الماعز قبل الحول قالوا يستدلوا به على أن حول الأولاد حول الأمهات لأنه لأن العناقة لم يمر عليها حول لأن العناقة لم يمر عليها حول وهذا يحتاج إلى شيء من النظر في هذا الاستدلال ثم المسألة الثالثة وهي المال الطارئ يقول والطاري ويعني حذف الياء لأجل الضرورة أصل الكلام الطارئ بالهمزة من طرأ اسم ساعل من طرأ الطارئ وتخفف الهمزة فتقلب ياء فيقال الطاري ثم هو حذف في النظم الياء لأجل الضرورة لأجل الوزن فقال والطاري لا عما يزكى أن يحول معنى الكلام ما هو معناه أن ما يطرأ على الماشية معنى ما يزداد عليها ولكن من غير الولادة من غير النسل النسل ذكر من قبل الآن هذا شيء يطرأ يزاد يضاف بأي طريقة كيف ما كانت قد يكون, قد يكون بشراء عندك غنم ووسط الحول تشتري غنما أخرى أو تريثها أو تعطى لك من قريب أو نحوه لا يهم المهم أنها تطرأ لكنها ليست مولودة من تلك الغنم التي عندك هذا الطارئ ما طرأ على الماشية إذا طرأ على ما لا يزكى يعني هنا تبسيط إما أن يفرأ على ما يزكى وإما أن يفرأ على ما لا يزكى فإذا فرأ على ما لا يزكى ولما لا يزكى لأنه أقل من المصاف مفهوم؟ إذن إذا فرأ على ما لا يزكى لكونه أقل من المصاف فهذا ترجب فيه الذكاء لكن بشرط أن يمر الحول على مجموع الغنم بمعنى يستقبل ب مجموع ما عنده من الغنم حول ويزكي بعد مرور الحول وأن ما يطرأ على ما يزكى الآن مر ما طرأ على ما لا يزكى ما يطرأ على ما يزكى لكونه قد بلغ النصاب فإنه يزكى، ولكن لا بشرط أن يمر الحول بل يضم ما طرأ إلى ما كان قبله وهو متجاوز للنصاب ويزكى الجميع لحول واحد طيب بالمثال نمثل شخص عنده ثلاثون من الغنم. هذه أقل من النصاب. إذن هذه هذا مثال على ما لا يزفج. شخص عنده ثلاثون من الغنم. استمر معه عشرة أشهر. في بعد ذلك اشترى في عشرة أشهر في تمن عشرة أشهر اشترى عشرة. كم صار عنده بعد مرور عشرة أشهر؟ صار عنده أربعون. الآن هذا وصل نصابا ماذا يفعل؟ يستقبل حولا بهذه الأربعين كلها. فيبدأ من تلك اللحظة. فيبدأ من تلك اللحظة عد الحول. نعيد التمثيل لنفهم المسألة. الآن شخص في شهر مثلا في شهر المحرم. عنده ثلاثون لا زكاة عليه في صفر ثلاثون لا زكاة استمر على هذا في ربيع الأول الثاني إلى آخره استمر إلى مثلا إلى شوال في شهر شوال اشترى عشرة من الغنم إذن في شوال كان عنده عنده أربعون هذا النصاب ماذا يفعل؟ يبدأ في الحساب ويعتبر أن شهر شوال هو بداية الحول عنده فيستقبل بمجموع ما عنده أي بأربعين يستقبل بها حولا كاملا فيستمر في شوال ذي القعدة ذي الحجة وهكذا إلى أن يصل إلى شوال من العام الذي بعده فيزكي عن أربعين من الغنى بإعبارة أخرى الحول يبدأ معه حين اكتمل النصاب لا قبل ذلك مفهوم مثال آخر شخص عنده مئة هذه تجاوزت النصاب إذن هذه تزكى هذه في الأصل لن بغي أن تزكى إذن في شهر محرم عنده 100 المفروض أن يخرج عنها شاتن المفروض أن تزكى بعد مرور حول بطبيعة الحال يعني لو فرضنا أنه استمر على هذه المئة من شهر محرم إلى تمام ذي الخجة فإنه في تمام ذي الخجة تجيب عليه شاتن لكن نحن الآن بعد المحرم يعني في شهر شوال مثلا ورث 21 من الغنم أو 30 مثلا كم صار عنده في شوال صار عنده 121 تغير الواجب إخراجه مع أن الحكم الذي ووجوب إخراج الزكاة لم يتغير لأنه في العصر منذ بداية الحول كان يجب عليه أن يخرج الزكاة لكن الذي تغير هو ماذا هو الواجب إخراجه فصار الذي يجب عليه أن يخرجه صار شاتين بدل شات واحدة فيقول حين يصل إلى ذي الحجة يخرج شاتين وهاتان الشاتان هم الواجبتان عن, مئة عن مجموع ما عنده أي عن مئة وواحد وعشرين إذن هناك فرق بين من طرأ عليه مال من طرأ مال على ناشية كانت عنده لا تزكى لأنها أقل من النشاط وبين من طرأ على ماشيته التي كانت تزكى لأنها بالغة النصف. هنالك فقط. ولذلك جمع هذا التفصيل كله في قوله والطار لا أن ما يزكى أن يحول. <تصفيق> مفهوم؟ <تصفيق> والطار لا أن ما يزكى أي استثنى بقوله لا أن ما يزكى. استثنى ما يزكى لكونه قد بلغ النصاب، ثم والطاري لا عما يزكى أن يحول إذن هذا هو ملخص الكلام في المال الطارئ والمقصود هنا بالمال الطارئ في الماشية هذا هو التفصيل الذي يذكره المالكيه هنا في قضية المال الطارئ في الماشية أما في العين فهذا له حكم آخر ثم في العين يقولون لا زكاة في الطارئ منها حتى يحول عليه الحول هكذا يقولون سواء كان الأصل نصابا أو أقل يعني هذا التفصيل وهذا التفريق بين أن يكون الأصل نصابا أو لا يكون نصابا قالوا إنما هو في المشي. أما في العين ف. لا يزكى الطارئ منها حتى يحول عليه الحول سواء كان الأصل نصابا أو كان أقل من النصاب وأنت ترى هنا من النظر في هذا هذه المسألة مسألة المال الطارئ أنه هناك فرقا بين المال الطارئ وبين الربح أو النسل الفارق هو في المعنى من جهة أن المال الطارئ هو مال مستقل عن أصل المال عن رأس المال أما الماء أو الربح أو النتل فهو قال كأنه كامل يعني هذا مال خارج من رأس المال فأنه كان كامنا فيه مستترا فيه فلأجل ذلك يفرقون بين الربح والنتل من جهة وبين المال الطارئ. من جهة أخرى ثم قال ولا يزكى وقص من النعم كذا كما دون النصاب واليعم وعسل فاكهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر ولا يزكى وقص من النعم هذا شرحنا قبل أن نصل إليه هنا في زكاة الإبل والبقر والغنم. الوقاص هو ما يكون بين الفرضين في زكاة الأعناق. مثاله الذي يكون بين فرض خمس من الإبل وفرض عشر من الإبل. <تصفيق> عفون يعني بين خمس والذي بعدها لا لا لا أقول عن عشر ولكن بين و وإلى إلى الفرض الذي يلي خمسة وهو خمسة وعشرون فهذا كله يسمى وقصن هذا كله يسمى وقصن بمعنى أنك أن الزكاة التي تخرجها عن خمس هي نفس الزكاة التي تخرجها عن تسع مثلا دلفق و محصل ذلك أن الأربعة الزائدة على الخمس ليس فيها زكاة وهذه الأربعة الزائدة على الفرض هي ما يسمى وقصر هذا قد شرحناه من قبل وهذا كما قلنا خاص بزكاة الألعام ايضا لما ذكر ما لا يزكى ذكر الوقص ذكر شيئا آخر هو ما دون النصاب هذا أيضا لا إشكال فيه كل ما كان دون النصاب من عين أو حرف أو أنعام أو أنعام لا زكاته هذا أيضا واضح وليس فيه إشكال ولذلك قال واليوم واليوم لأن ولا يزكى وقصر هذه خصها بالنعم فقال من النعم لأنه لا وقص في زكاة العين مثلا هو بل زكاة العين يزكى عن المال كله لا يوجد شيء يسمى وقص فيه وذلك خص فقال من النعم ولا يزكى وقص من النعم لكن فيما دون النصاب هذا لا يخص بالنعم وذلك قال وليعم هذا الحكم الذي هو عدم وجوب الزكاة فيما دون النصاب عممه على سائر الأصناف من الأنعام والحرف والعين ثم بعد ذلك ذكر أشياء أخرى لا تزكى وهي العسل والفاتحة والخضر فقال وعسل أي لا يزكى عسل وعسل فاكهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر لا زكاة في العسل ولا في الخضري ولا في الفواكه وهذا مذهب جمهور العلماء ما الدليل على أنه لا زكاة في العسل الدليل عدم الدليل أي عدم الدليل الصحيح الصريح الذي يدل على وجوب الزكاة في العسل نعم رويت في ذلك آثار لكن ليس في ذلك حديث يمكن أن يطمأن إليه مرفوع مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنا ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل الصدق هذا مذهب التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هو لم يخالف ولذلك اختلف في زكاة العسل ولكن ليس عندنا فيها خبر وليس عندنا فيها إجماع فإذا الأصل عدم الذكاة فيه. أيضا لا ذكاة في الخبر ولا في الفوافق. وهذه من المسائل الخلافية المشهورة بين الجمهور والحنفية. وفيها أخذ ورد من الجانبين. الناظم هنا ذكر علة ذلك. قال إذا هي كيف قال هي في المقتات مما ما يدخر. إذا هي في المقتات مما الادخار بمعنى أن القائلة عند المالكية أن الزكاة إنما تجب فيما اجتمع فيه هذان الشرطان وهما الاقتيات والادخار أي أن تكون تلك الثمار مما يقتات أي يستعمل في القوت اليومي للناس مع كونها صالحة للادخار. وإلا فلا زكاة فيها هذه العلة التي جعلوها علة عامة في الزكاة عند المالكية في قضية الخضر والفواكه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء صحيح في وجوب الزكاة في الخضر ووردت بعض الأحاديث التي فيها أيضاً أنه لا زكاة في الخضر هي أيضاً يعني ليست قوية فيها ضعف وردت عن مجموعة من الصحابة كعلي رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وغيرهما أنه لا زكاة في الخضروات ولكنها ليست أحاديث قوية أغلبها مراسيل فمن يحتج بالمرسل وهم جمهور الفقهاء ينبغي أن يحتج بمثل هذه المراسيل وقد يقال إن كما قال بعض العلماء إن هذه المراسيل تتقوى لإفادة عدم وجوب الزكاة في الخضروات لكن في الحقيقة ليست ليس الاعتماد على مثل هذه الأحاديث في عدم إيجاب الزكاة في الخضر والفواج وإنما الاعتماد الحقيقي هو على العمل ولا شك كما ذكره جمع من العلماء الكبار أن عمل أهل المدينة وإن كان خاصا بالمالكية لكنه في مثل هذه المسائل يكون قويا ويكون حجة قوية ف الخضر والفواكه كانت موجودة في المدينة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن استحاب رضوان الله عليهم ولكن ما كانوا يخرجون زكاتها فدل هذا دلالة قوية على أنهم يرون عدم وجوب الزكاة فيها هذا شيء قوي جدا والحجة في ذلك وهذا قد ذكره جماعة من العلماء المعك الشيخ الإسلام و وغيره أن الاختجاج بعمل أهل المدينة في مثل هذه الأمور كقضية الزكاة الخضروات الاختجاج بعمل أهل المدينة هنا يكون قويا ويكون حجة شرعية يعني قوية في بابها إذن هذا بالنسبة لزكاة الخبرات ثم ينتقل رحمه الله تبارك وتعالى إلى مسألة الضم بين الأصناف في العين وفي الماشية وفي الحرف يعني ضم بعض الأصناف إلى بعضها الآخر وذلك في قوله ويحصل النصاب من صنفين كذهب وثبت من عين إلى آخره هذا أجل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى درسنا المقبل أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يفقها أن ينفعنا بهذه الدروس وأن يفقهنا في دين الله عز وجل وأن يجعلنا من الذين يجتمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين